واتغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفتهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن يُجَادِلُ عنهم يَوْمَ أم من يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَوْفِرِ اللَّهُ ثم يتغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمده بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمة لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أن فتهم وما يضرونك من شيء